ثم إن ربك للذين عملوا الصّوم بجَلَةٍ ثم تابوا من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لَوَثُرُ الرّاحِي